فالخلف اي والنباء عود جدد في قلبك النور السجود ذكرين بالمثن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 كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد ومعين من الذي امتدح البخاري؟ هتلاقي أن الذين امتدح البخاري أكثر الذين امتدح البخاري هم شيوخه وطبعا مدح الشيخ للتلميذ هذا شيء عظيم ليه؟ لأن الشيخ فوق والتلميذ هو الذي يرجو الشيخ ويرجو أن الشيخ يعطف عليه ليس العكس يعني ما فيش لا مذلة ولا في حاجة لهؤلاء المشايخ أن يثني على تلميذ لكن التلميذ في حاجة ماسة أن يثني عليه شيخ يقول أبو عمر سليم ابن مجاهد كنت عند محمد ابن سلام البيكاندي محمد ابن سلام ده أحد شيخ البخاري فقال لو جئت قبل لرأيت صبيا يحفظ سبعين ألف حديث قال سليم بن مجاهد يعني فخرجت في طلبه طلب هذا الغلام حتى لحقته فقلت له أنت الذي يقول إني أحفظ سبعين ألف حديث قال نعم وأكثر ولا أجيءك بحديث عن الصحابة والتابعين إلا عرفتك مولد أكثرهم ووفاتهم ومساكنهم ولست أروي حديثا من حديث الصحابة أو التابعين إلا ولي من ذلك أصل أحفظه من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم هذا عند أي رجل مارس العلم ودرس آلة العلم يعلم أنه في غاية الصعوبة أنه ليس مجرد الحديث السرد لا مثلا إذا قال عن أبي هريرة رضي الله عنه يقول لك من هو أبو هريرة وما اسمه وأخباره في الجاهلية وأخباره في الإسلام ويقول مولده ووفاته يعطيك ترجمة كاملة عن صحابي الحديث او عن أي راوي من الذين راوى هذا الحديث إلى الصحابة والمتن الذي رواه يضر جلبك شواهد لهذا المتن من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وطبعا لا يستقل بهذا إلا رجل أوتي من الفهم أعلى يقول محمد ابن يوسف كنت عند أبي رجاء أبي رجاء البغلاني هو قتيبة ابن سعيد وهو أحد شيوخ البخاري وأحد شيوخ الإمام أحمد بن حنبل أيضا فسئل عن طلاق السكران فلما سئل قتيبة عن طلاق السكران نظر فإذا هو أبصر الإمام البخاري رحمه الله فقال لسائله هذا أحمد بن حنبل وابن المديني وابن راهويه قد ساقهم الله إليك وأشار إلى محمد ابن إسماعيل البخاري وكان طبعا مذهب الإمام البخاري أن المرأة إذا غلب على عقله حتى لا يذكر ما يحدث به أنه لا يجوز من أميره ويقول عبد الله بن سعيد بن جعفر لما مات أحمد بن حرب النيسابوري ركب محمد وإسحاق يشيعان جنازته محمد هو البخاري يعني وإسحاق شيخه إسحاق ابن راهوي شيخ البخاري فكنت أسمع أهل المعرفة بني سابور ينظرون ويقولون محمد أفقه من إسحاق محمد بن إسماعيل أفقه من شيخه إسحاق ابن راهوي وطبعا إسحاق المرهي في الحديث كالمسمار في الساج قمة من القمة حفظا وجلالة وإتقانا فضلا عن فقيه الذي اشتهر به قال نعيم بن حمد محمد بن إسماعيل فقيه هذه الأم وقال عبدالله بن يوسف للبخاري يا أبا عبدالله انظر في كتبي عبدالله بن يوسف التنيسي الذي يروي عن الليث بن سعد وعن مالك بن أنس برضو أحجيخ البخاري ما لش أنا يعني جو القاهرة يبدو فيه أتريبة وكذا فأستمعكم عذرا في كثرة السعان قال عبد الله بن يوسف للبخاري يا أبا عبد الله انظر في كتبي وأخبرني بما فيه من السقط قال نعم يعني جعل البخارية مراجعا لكتبه وما ذاك إلا لجلالة البخارية عنده وإلا لا يسمح أي شيخ للتلميذ أن يفعل بكتبه ما شاء لأن قصة الكتاب قصة كبيرة أي حد يقرب بسم الكتاب دي مشكلة كبيرة جدا لعل ان شاء الله وإحنا يعني في تضعيف كلامنا عن الرواه ويحن نتكلم في الحديث كلام ده نجيب حاجة زي كده إن شاء الله ويقول محمد بن أبي حاتم الورراء اجتمع أصحاب الحديث فسألوني أن أكلم إسماعيل ابن أبي قويس إسماعيل ده أحد شيخي البخار وابن أخت الإمام مالك ابن أنس <تصفيق> ف اسماعيل كان عسرا عسير في التحديث يعني عبالنا تطلع منه المعلومه يعني يذلك ف يا الحديث عايزين نتوسطه عايزين وسط الاسعيل من ابي ويس فكلمه الامام البخاري ان هو يخلي اسماعيل يزودهم شويه في الايه في الحديث قال ففعلته زي البخاري بيقول يعني لما طلبوا مني كده فعلت فدعا اسماعيل الجارية وأمرها أن تخرج صرة دنانير وقال أبا عبد الله فرقها عليهم كمان يعني زودنا في الحديث وكمان أدين فلوس فقلت له البخاري بيقول لي شيخه إنما أرادوا الحديث مش حديث فلوس يعني قال قد أجبتك إلى طلبك بالزيادة بالزيادة الحديث يعني غير أني أحب أن يضم هذا إلى ذاك ليظهر أثرك فيهم يعني حتى أشوف حتى بيرفع إيه بيرفع الإمام البخاري يعني حتى يظهر أثرك فيهم ويعلمون حظواتك. عندي نعم, نعم. يقول أحمد بن عبد السلام قال ذكرنا قول البخاري قول يعني البخاري لعليب مديني ما استصغرت نفسي إلا بين يدي أحد بين يدي علي نألك كلمتين دول عليب مديني فقال علي ابن المديني وهذا الشيخ البخاري هو لسه كل المسألة دي اللي ما زلنا فيه في الشيوخ البخاري قال علي المديني دعوا هذا يعني سيبكم الكلام بتاعه فإن محمدا ما رأى مثل نفسه يعني كلام عالي يعني كلام عالي جدا يقول محمد ابن نبي حاتم الوراق سمعت أبا عبد الله يقول الأول بخاري ذكرني أصحاب عمر بن علي الفلاس بحديث وعمر بن علي ده برضه من شيخ البخاري فضلا عن أنه كان ناقدا يعني لم يكن شرائه فقط انما كان أحد نقاد الحديث وهو من العلماء المتكلمين في الرواه يعني زي أحمد محمد واحد معينه والدرق وطن والجماعة دون اللي هو يقول لكي فلان ثقة فلان كذاب فلان سيء الحفظ فلان مختلط إلى آخره يعني رجل فضل أنه رويء لأنه كان مميزا أيضا فأعد البخاري مع أصحاب عمر معي فلاس اللي هو في طرق البخاري وحدثوا بحديث فالبخاري قال لا أعرفه أي لا أعرف هذا الحديث فسروا بذلك قال حلو أول مرة ناخد على البخاري حاجة يعني قال الحديث ما عرفوش يعني فراحل عليه لعمري بن علي فلاسبي يعني بيبشره يعني بقولوا تصور الحديث الفلاني البخاري, البخاري مش عارفه قال لهم كل حديث لا يعرفه محمد بن اسماعيل فليس بحديث ليحوا نفسكم وعد كون فاكر يعني كنت جبت الدب من ديل ولا استطبت حاجة كبيرة قوي البخاري لما يقولك ما اعرفش الحديث ده اعرف انهش موجود وده طبعا يعني فيه شهادة بالحفظ الكامل من مثل عمر بن علي الفلاس للامام محمد بن اسماعيل البخاري رحمه الله تعالى يقول نقل برضو محمد بن حاتم الوراق عن علي بن حجر علي بن حجر ده برضو من شيوخ البخاري قال اخرجت خراسان الثلاثة الثلاثة اللي هم الثلاثة يعني ما فيش حد زيه أبو زرعة الرازي ومحمد بن إسماعيل ومحمد بن إسماعيل وعبد الله بن عبد الرحمن الدارمي ومحمد عندي أبصرهم وأعلمهم وأفقههم طبعا الدارمي ده أحد شيخ البخاري برضو وهو صاحب, صاحب السنة المشهورة اللي هي المعروفة بسنة الداريمة قال وأوردت على علي بن حجر كتاب أبي عبد الله فلما قرأه قال كيف خلفت ذلك الكبش التعارف اللي كان بيلقب برضو البخاري بالكبش يا يحيى بن صاعد الوحيد بن صاعد ده برضو كان, إمام كان إماما كبيرا في الحديث لما كان يذكر بخاري ما كان يسميه إلا الكبش النطاح الكبش النطاح ليه؟ لأنه إذا نطح واحد يسقطه أرضا يعني لا يثبت له أحد في المناظرة ولا في المذاكرة فشوف يعني علي, علي بن حد برضو لقبه بالكبش وياحي بن صاعد برضو لقبه بالكبش يقول عبدالله بن أحمد بن حنبل سمعت أبي أحمد بن حنبل يعني يقول ما أخرجت خراسان مثل محمد بن إسمان الحقيقة يعني الكلام في الثناء العلماء على الشيخ البخاري كثير كثير جدا وأنا الحالة هو يعني أعدت أقرأ أنا ما أجبش كل حاجة أنا بفوت حاجات كتير يعني انما أنتقي بعض ما ذكره الإمام الزهبي من ثناء شيوخ البخاري رحمة الله تعالى والله عز وجل أسأل أن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه وعتادا إلى يمن القدوم عليه إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل وصلى الله وسلم بارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين وأعتذر أيضا مرة أخرى هذا السعال الذي يعني اضطررت إليه وأسأل الله أن يعافيني وأن يعافي مرضى المسلمين والحمد لله رب العالمين يا سيرة الخلفاء والنبناء عودي جددي في القلب أنوار السجود ذكرين بالمثال خلَفائ وَ نُ بَعود جدد في القلبك أنوار السجود ذكي